وتعلم ضمائر الصامتين ارزقنا سرورا لا يشوبه حزن الله اكبر الله اكبر Allahu akbar, Allahu akbar. Ashaadu an la ilaha illa Allah. Ashaidu anna Mohammedan Rasulullah Ashaidu anna Mohammedan Rasulullah يا على الفناء Allahu akbar, Allah. صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 ولكل من له حق وفضل علينا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله Hy ala al-salāt, hy ala al-falāh Qad qamati al-salāt, qad qamati al-salāt Allahu akbar, Allahu akbar, استووا يعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله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 سوره واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا واذا كانوا معه على امر جامع لم حتى يستاذنوا إن الذين يستاذنوك اولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله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 جميع الله لمن حمدا k b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 غير المضطوب عليهم ولم ضالين آمين اننا ارسلناك شاهدا ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا Allah o Allah الله أكبر الله Allah Akbar Allahu Akbar Sami'a Allahu liman Allah чувство Allah Allah, Allah.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 ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يَسْتَحْقُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَحْقُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضل ضلالا